فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأو تجاراً أو له ونفّض ضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرزق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 118. وانتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 119. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفرو فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده